بوك تو باي شوتي خمسة, وستون. خمسة وستون. باكو با عشيكار دوي النفي اثنان النفي اثنان আংটিটা কি দামিমন এর দাম মাত্র একশো ইউরো মিউরো ফান কিন্তু আমার কাছে মাত্র পঞ্চাশি আছে لكن معي 50 فقط لكن معي خمسون فقط tomar ki hoye geche hal sortha jaheza hal sorth jahez na ekhono hoyni la طاراتاري لكن ساجهز حالا لكن ساجهز حالاً. <تصفيق> هل تريد مزيدا من الشوربه هل تريد مزيدا من الشوربه نا امارار تشاينا لا لا اريد اكثر لا، لا أريد أكثر كينتو آر أكتا آيس كريم جاي لكن آيس كريم آخر لكن آيس كريم آخر تو ميكي اي خاني؟ اونيك بات شر هل صار لك مدة طويلة وأنت تسكن هنا؟ هل صار لك مدة طويلة؟ و انت تسكن هنا؟ نا কেবল মাত্র এক মাস যাবত. صار لي شهر واحد. لا صار لي شهر واحد. किंतु আমার এরমাঝেই অনেক লোকে সঙ্গে পরিচয় হয়েছে. وقد صرت اعرف الكثيرين. وقد صرت اعرف الكثيرين. তুমি কি আগামীকাল গাড়ি চালিয়ে বাড়ি যাচ্ছু রুকুমারুকুম না কেবলমাত্র সপ্তাহের শেষের ছুটিতে كنت أميرو ببار في رياشبو ولكني سأرجع يوم الأحد ولكني سأرجع يوم الأحد هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ هل قد بلغت ابنتك سن الرشد؟ نعم তার মাত্র সতেরো বছর বয়স কিন্তু এখন থেকেই তার একটা ছেলে বন্ধু আছে